وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وَمَنْ أُوفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُأَتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالٌ وَأَهْلٌ شَغَلَتْنَا يقولون بألسلتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا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 هوَ رَسُولُهُ فَإِنَّنَا أَعْتَدْنَا وَإِنَّنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَوْفِرُ يَشَاءُ, ويعذب من يشاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَا غَنِمْتُمْ تَاخُذُوهَا دَرُنَّا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا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 تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يعطيكم الله أجر حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى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 بكل شيء علِيمٌ لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين مُحَلِّقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي رَسُولَهُ رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله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 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَى نَضْجًا فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ لفضيله